وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق الذي وقفنا عليه الفرق الثامن والعشرون بين قائدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها موضوع العرف فيه كتابات كثيرة يعني فيه رسائل وأحسن رسالة هي اسمها العرف وأثره يعني يمكن تأتي في حدود ألف صفحة يعني خمسمائة ورقة أنا ما أحفظ اسم المؤلف وفي كتاب كتابات أيضا كتابة العادة محكمة وفي كتاب العرف والعادة المقصود إن فيه كتب مؤلفة في الموضوع ما هو في هذه المسألة لأن هذا الفرق جزء من أصل الموضوع والقرافي رحمه الله يريد أن يبين أن العرف القول في استعمال الناس ما هو في استعمال القرآن لا في استعمال الناس وقد يأتي في استعمال القرآن لكن هو أساسا أتابه من ناحية استعمال الناس ولا قد يوجد في القرآن وأنا أنبهكم عليه بعد قليل وهكذا بالنظر للعرف الفعلي أو العرف إيه العرف الفعلي آه... النفظ تجدون انه وسيلة يعني الالفاظ تجدونها وسائل لأداء المعاني والمعاني هي المقصودة في وسيلة للمعنى الذي اشتمل عليه بحسب قصدي المتكلم به هذا هو الأساس وبناء على ذلك ففي لفظ لغوي لفظ لغوي وفي لفظ شرعي وفيه لفظ عادي وقصدي بكلمة عادي هذا اللي في استعمال الناس أو في المصطلحات مثل مصطلحات النحويين ومصطلحات الأصوليين ومصطلحات ال... المحدثين وم... يعني مصطلحات أرباب العلوم وفي أيضا استعمال الناس لللفظ الم... المستعمل لللفظ ابتداءا مثل اهل اللغة يضعون اللفظ ويريدون به معنى وهذا يعبر عن باللفظ اللغوي والاستعمال اللغوي اللفظ الشرعي هذا سجدون ان الشارع استعمله لمعنى أراده فإذا كان من القرآن فالله هو الذي أراد المعنى من اللفظ، وإذا كان من السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أراد المعنى من اللفظ، وإذا كان في اصطلاحات الفنون في كتاب اسمه كشاف اصطلاحات الفنون هذا كتاب قيم جدا إذا وجد عند طالب العلم يكون زين وفيه الألفاظ التي يستعملها الناس يعني الناس يستعملونها الشخص ال الجهة يعني لغوية شرعية عادية عندما يضعون اللفظ يستعملونه أو يستعملون ما وضعه أهل اللغة فأهل اللغة يستعملون لفظهم والشارع يستعمل لفظه وعامة الناس يستعملون ألفاظهم لكن الفرق هذا موضوع من ناحية إن أهل العرف يعني عامة الناس يستعملون اللفظ اللغوي لكن يستعملونه لمعنى وضعوه له وليس لوضع أهل اللغة فهو لفظ لغوي لكن نقل نقله الناس إلى استعمالهم فصار اللفظ لغوي لكن الاستعمال ما هو بلغوي لغوي يعني استعمله في غير استعمله الناس في غير ما وضع له. فهذا اللي جعله يقول إن قد يكون اللفظ موضوع في اللغة لمعنى عام. ففي مثل قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. فكلمة دابة هنا من جهة الوضع اللغوي. تجدون أنها تطلق على كل ما دب على وجه الأرض كل ما دب يعني يحمل روح كل ما دب على على وجه الأرض من ذوات الأرواح يسمى دب في بعض البلدان هذا اللفظ نقلوه من المعنى العام وأطلقوه على نوع من أنواع الدواب وهو أكرمكم الله وأكرم الحرم والملائكة يطلقونه على الحمار فأخذوا اللفظ العام ووضعوه لإيش؟ لمعنى خاص على هذا الاساس صار اللفظ في وضعه اللغوي عاما ولكن في استعمال بعض الجهات تعرف على اطلاقه على هذا النوع من الدواب فنقل اللفظ من دلالته العامة الى دلالته, آه تمام إلى دلالته الخاصة هذا في المفردات يعني في الألفاظ المفردة يقولون لفظ مفرد من وضعه اللغوي العام ويستعملونه في فرد من أفراده يصطلحون عليه وإذا أطلق فهموا منه المعنى الاستعمالي العرفي وليس المعنى الإيش تمام وليس المعنى العام في ناحية ثانية. يعني هذا في المفردات ويأتي أيضا في المركبات يعني المركب يعني في الجملة الفعلية مثلا ففي مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يعني جميع الأفعال التي أضيفت إلى الذوات وكان الأصل أن أن تضاف إلى الأفعال التي أعدت لها هذه الذوات. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يعني هل نقول حرم عليكم النظر إلى أمهاتكم حرم عليكم السلام حرم عليكم لا نقول حرم عليكم وطء أمهاتكم لأن المرأة معده لهذا الشيء هذا هو الغرض الأساسي حرمت عليكم الميتة نقول حرم عليكم مثل الميتة ولا حرم عليكم النظر إلى الميتة وإلا نقول حرم عليكم أكل أكل الميتة وهكذا جميع ما تجدونه في القرآن أو تجدونه في السنة مثل إن دماءكم إن دماءكم وأموالكم يعني نفس الدم ما هو إلا اللي اسمه هذا مضاف إلى الذات لكن يعني قصد من هنا حرم عليكم القتل قتل وكذلك أكل وأموال وحرم يعني إن إن دماءكم وأموالكم يعني أكل أموالكم يعني يعني كونكم تأكل يعني يأكل بعضكم أموال بعض بغير طريق شرعي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فالافعال عندما تضاف إلى الذوات تتكون من جملة مثل جملة فعلية تجد إن في الأصل الفعل مضاف إلى ما أضيف إلى الذات لكنه مضاف إلى الشيء الذي أعدت له هذه الذات هذا نقل من وضعه اللغوي إلى الوضع الاستعمالي فهذا يعبرون عنه بأنه عرف قولي نقل اللفظ من المعنى العام إلى المعنى ماذا آه إلى المعنى الخاص هذا هو العرف القولي فتبين أنه له صورتان الصورة الأولى وقوعه في المفردات والصورة الثانية وقوعه في ماذا؟ تمام في المركبات أما بالنظر إلى العرف الفعلي هذا لا يخصص لا يخصص العام مثل مثل ما سبق في مسألة الدابة ومسألة حرمت عليكم أمهاتكم لكن إن يختلف استعماله باختلاف المواضع، ففي بعض المواضع، ففي بعض المواضع يكون اللفظ مصطلح عليه بين الناس، فعندما يقول شخص أكلت رأساً هذا ينصرف هذا إلى أكل رأس من رؤوس مثلا الحيوانة مثل الغنم. لكن لو قال رأيت رأسا فلو قال رأيت رأسا يكون هذا من الألفاظ المشتركة يعني صالح صالح مثلا لأن يكون رأس بعير رأس بقرة رأس غنم، رأس المهم إنه وجود رأس فهذا هو الفرق بين العرف القولي وبين العرف الفعلي. وفي أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله بإمكانكم أنكم ترجعون إليها الفرق الذي بعد هذا وهو الفرق التاسع والعشرون في الفرق بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة الإنسان عندما يكون سكران ويتكلم هل يمكن الربط بين كلامه يعني لفظه وما وقع في قلبه من القصد يعني قصد السكران هل له قصد ولا ما له قصد أه؟ طيب النائم ها لا مين قام يتكلم المجنون الصغير هذا على هذا الاساس فعندنا شخص يتكلم ونريد اننا نربط بين مدلول كلامه وبين قصده نريد الربط بين كلامه وبين قصد المعنى الذي دل عليه الكلام وبين القصد اذا كان اذا كان مثلا انسان تكلم بلفظ عام اتى بلفظ عام عندما يأتي باللفظ العام له أربع حالات أتى بلفظ عام له أربع حالات الحالة الأولى اللفظ عام والمعنى عام ويريد يقصد المعنى العام فعندما يقول يحلف أو ينذر إنه ما يلبس ثوب ويريد يريد جميع الثياب يعني عنده إضراب عن الثياب فعندنا لفظ وعندنا معنى عام يعني لفظ عام ومعنى عام وإرادة المعنى العام لو لو لبس ثوب من الثياب هل يحنث ولا ما يحنث أه؟ إيه ما يحنث هذه صورة هذه اجتمع فيها اللفظ والمعنى والقصد تماما ثلاثة أمور الصورة الثانية حلف لا يلبس ثوبا اللفظ عام والمعنى عام لكن ما حصل عنده قصد يعني ما حصل عنده قصد مثل الأول فالفرق بينه بين الصورة الأولى أنه ما عنده قصد لكن اللفظ عام والمعنى عام فهو غفل عن مسألة لأن النية في الحالة الأولى يسمونها نية مؤكدة نية مؤكدة في الحالة الثانية من جهة الحكم هو كالحالة الأولى أي أنه لو لبس أي ثوب فإنه يحنث الصورة الثالثة أن يقول لا لبس له يحلف إن ما لبس ثوب وقصد نوع معين قصد نوعا معينا من الثياب لكن النوع الثاني غفل عنه يعني ما يعني ما نوى إدخاله ولا نوى إخراجه. ما نوى إدخاله ولا نوى إخراجه في هذه الصورة كالصورتين السابقتين من ناحية الحنث يعني لولا لبث أي ثوب فإنه يحنث لأن النية بالنسبة للجزء الأول وهو كونه نوى هذا الثوب المعين هذه تكون مؤكدة والباقي سكت عنه لم يخرجه الصورة الرابعة اللي هي المقصودة قال يعني حلف لا يلبس ثوبا لكن في, في فكره في قلبه قسم الثياب إلى قسمين قسم قصده داخلا في المعنى وقسما قصد إخراجه قسم قصد إدخاله وقسم قصد ماذا قصد إخراجه هذه هي النية التي يسمونها مخصصة هذه أما الصور الثلاث فإذا الصور الثلاث فإذا حلف لا يلبس ثوبا ثم لبس أي ثوب فإنه يحنز في جميع الصور الثلاث أما الصورة الرابعة التي قسمها. المدلول إلى قسمين قسم النوى دخوله وقسم النوى ماذا؟ خروجه فما نوى خروجه لو لبسه ما يحنث وما نوى دخوله لو لبسه فإنه يحنث وهذا هو الذي يعبرون عنه بالنية المخصصة فهذا هو الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة وتقرؤون الأمزلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الفرق الثلاثون وهو آخر الدرس الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة التمليك في الشريعة تجدون انه تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع ثلاثة تمليك رقبة وتمليك منفعة وتمليك انتفاع عندما تأتي الى تمليك الرقبة هذا مثل البيع تبيع لك سيارة ولا تبيع لك بيت ولا عمارة ولا يعني تبيع وتستلم الثمن هذا تمليك رقبة يعني ملكت هذا الشخص هذه العين من عندك يتصرف فيها كيف شاء هذا يسمونه تمليك رقبة لكن تمليك المنفعة مثل ما تؤجر سيارة وإلا تؤجر بيت لكن إنك ما تشترط عليه إنه ما تشترط عليه إنه ينتفع به هو فقط يعني تقول أنا أجرتك هذا البيت وتسكت فهذا تمليك منفعه لكن لو قلت له أجرتك هذا البيت بشرط أن لا يسكنه غيرك فهذا يكون تمليك منفعه وليس تمليك انتفاع لأن ما تتعداه إلى غيره لكن تمليك الانتفاع له أنه ينتفع بنفسه وله أنه يعني يأذن لغيره في الانتفاع <تصفيق> ومثل الآن مواقع المناسك مثل المطاف ومثل المسعة ومثل محل الجمار ومثل المينا مزدلفة وعرفة ومثل المواقيت كل هذه تجدون أنها من باب تملكها المنفعة ولا الانتفاع ها يعني ممكن واحد يعني يأخذ إجراء على واحد يطوف آه إيه يعني الشارع أذن لك أن تطوف أذن لك أن تسعى ولا يرد ولا يعد يرد على هذا مسألة النيابة في العمر أو النيابة في الحج لأن هذا مأذون فيه من جهة الشارع. النكاح يعني ممكن الواحد يتزوج المرأة. لكن إنه على حسب العقد الشرعي أنه من باب تمليك ماذا تمليك المنفعة أجل إذا يسبلها للناس إذا صار من باب تمليك المنفعة لا هذا من باب تمليك الانتفاع لأن ما يجوز له يعني هو مأذون له في الانتفاع بها فقط في حدود معينة مشروعة ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أتم رأة في دبرها فهو, فهو مأذون له في الانتفاع لكن في حدود معينة وإذا تجاوز هذه الحدود المعينة فإنه يكون ظالما ويكون متأديا ويكون آثما الإنسان عندما يوقف يوقف مثلا عقار ويكون فيه ناظر على هذا والوصي على الثلث والوصي على الأيتام إذا قيل أن هذا الشخص ناظر وليس له حق في تولية غيره هذا وصي وليس له حق في تولية غيره هل يكون هذا من باب تمليك الانتفاع ولا من باب تمليك المنفعة هذا من باب تمليك الانتفاع من باب تمليك الانتفاع وهكذا الوكيل الوكيل إذا كان وكيلاً بغير أجرة فإنه من باب تمليك الانتفاع المقصود إن الفرق بين تملك المنفعة وبين تملك الانتفاع أن تملك المنفعة لك أن تنتفع ولك أن تأذن لغيرك أن ينتفع أما تمليك الانتفاع فإنه مأذون لك في أن تنتفع بنفسك فقط وليس لك الحق في أن تأذن لغيرك في ماذا في hood في الانتفاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكون وقفنا على الفرق الحادي والثلاثين و... ونصه الفرق بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكل وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي هذا إن شاء الله مبتدأ الدرس القادم في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة أنا أعمل في بلد غير بلدي وعندما أريد أن أحول مبلغا من المال إلى بلدي أتبق مع تجار يأتون من بلدي إلى البلد الذي أنا أعمل فيه ليشتروا البضاعة وأعطيهم المال الذي أريد أن أحوله فيشترون به البضاعة وعندما يرجعون إلى البلد يعطون عملة بلدي هذا عمل لا يصح لأن هذه مصارفة ولا بد فيها من التقابض والمخرج في هذا هو أنك تعطيهم المال على أن يكون شركة مضاربة فيما بينك وبينه ويكون لك جزء من الربح وهذا يقول ما حكم هذا يقول ما حكم من باشر زوجته فأمنا وهو في الحج الله لا يضيق علينا وهو في الحج بعد التحلل الأول وقبل أن يطوف طواف الإفاضة هذا يذبح فدية لأنها محرمة عليه يذبح شات فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام الغريب واحد سألني مرة إنه جامع زوجته في عرفة هو محرم وهي محرمة هذا من غرائب يعني سبحان الله الشيطان وشلون يستغل في بني آدم وهذا يسأل عن الحالة تدخل المسجد الحرام ما تدخل خذ وهذا يسأل عن الصف الاول في الحرم المكي الكعبة لها اربع جهات وكل صف قريب من الكعبة هو صف اول بالنسبة الى الجهة يريد ان يسافر فقام شخص بس ما حطيت النقط الله يهديك شخص يريد أن يسافر فقام بجمع المغرب والعشاء جمع تقديم من قبل الخروج من المدينة فهل فعله هذا يريد أن يسافر لا أدري هل بسافر من بلده ولا يعني هذا سؤال عام لعلك توضحه مرة أخرى عشان يصير أسهل في الجواب. <تصفيق> خذ خذ خلاص رجل طاف قبل المغرب ثم أذن المغرب ثم صلى ثم حضر دروس من المغرب إلى العشاء ثم سعى بعد العشاء إذا كان عمل هذا معلش إن شاء الله نعم جئت من بلدي ماكسا عشرة أيام بمكة واعتمرت في اليوم الأول السؤال ما هو الأفضل أن أخرج في اليوم التاسع مثلا لقضاء عمرة عن أبي والله هذا شيء يرجع إليك إذا أردت أنك تخرج في اليوم التاسع ولا الثامن ولا أريد أريد مثالا على العزيمة ومثالا على الرخصة مثال على العزيمة صلاة الظهر في الحرم ومثال الرخصة المسافر الذي يأتي هنا وله حق الجمع أو القصر يجمع بين الظهر والعصر ويقصر الظهر ويقصر العصر هذه هي الرخصة إن أراد مني عمي أن أمضي شاهدا على عقد بيع لممتلكاته وبذلك فلن يكون لي نصيب في إلثه والله أعلم من سيرث من, من ولكن إن, أم إن أمكنني فعل ذلك عن تراض مني فهل هو أفضل إن أراد مني عمي أن أمضي شاهدا